وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِدٍّ مُحْتَضَب فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَا طَافَ عَقْر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُب ما أبسلنا عليهم صيحته واحدة فكانوا كهشين المحتضف ولقد يستغن القرآن للذكر فهل من مذكِّذ كذبت قوم لوط بالنذر إن أَبْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نُوتَ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَابٍ نَّعْمَةٍ مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ أَصْبَحَ هُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ ذَاقِ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُب كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَ ذا عزيز مقتذب اكفاركم خير من اولىيكم ام لكم براءه في الذنب ام يقولون نحن جميع منتص سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَاهَا وَأَمْضَى إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُد يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَطٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ